ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوثادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا 118. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 111. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا 111. إن جهنم كانت مرصادا 112. للطاغين مآبا 113. لابثين فيها أحقابا لا يذوق 118. حميما وغساقا 119. إنهم كانوا لا يرجعون حسابا 111. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن 119. ومتقين مفازا 110. حدائق وأعنابا 111. وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغواه ولا كذابا جزاء من ربك عطا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 له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 112. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا